بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الوجه الخامس من الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على صحة المعاطات وأنها تفيد الملك بل الملك اللازم عبارة عن قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والاستلال بهذه الآية يتوقف على أن نؤمن بما أصر عليه السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه حيث أصر أن العقود العقد معناه ما أريد أن عبر المعاملات أو نقول ما, ما يتبادل به الإضافات الاعتبارية يعني العقود نرجعها إلى القضايا الاعتبارية التي تفترض بالاعتبار من المعاملات ولا نفسرها بما لعله كثر ذكره في بعض الكتب اللغوية من أن العقود يعني العهود التعهدات فإننا لو فسرنا بهذا التفسير سقط سقطت الآية عن الإسلال لأن العقد ليس تعهدا مثلا عقد البيع ليس تعهدا وإنما عقد البيع يعني بنفس هذا البيع يربط التبادل بين الاعتبارين يربط احدهما بالآخر. أما أن يتعهد بشيء ما في إلا اللهم تعهد بمعنى أنه من عقد وراء وتبادل فرابط طبعا سوف يغيب ذلك فيعطي ما بيده للآخر وذاك يعطي ما بيده لهذا. لكن هذا من باب أن الناس خب من فيما بينهم متعهدون على أن يفوا بعقودهم من هذا البن وإلا العقد ليس عهدا العهد شيء آخر غير العقد ويصر السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه أن المفاضل عرفي للعقد هو هذا ويستشهد ببعض الآيات هام طبعا هذا الاستشهاد مو أكثر ليس بأكثر من استشهاد يعني هو ما مقصود الاستدلال بهذه الآيات وإنما الاستشهاد يذكر هم لكل آيات يشير إليها الاستشهاد لا أكثر المهم الأصدار العرفي يقول رحمه الله أنه هل إضافة الاعتبارية التي تكون في في موارد ما نسميها بالعقود. هذه الإضافة الاعتبارية كأنها فرضت حبلا فكيف أن الحبل يعقد حبل بحبل يعقد أحدهما بالآخر؟ هاتان الإضافتان كأنما تعقد أحدهما بالآخر. ويتم في ذلك تبادل الإضافتين ويستشهد لذلك لكم هذا فقط تأييد مو دليل وهو هم رحمه الله ما مقصود أن يستدل إنما دليله الفهم العرفي يستشهد لذلك بقوله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتابة أعجلة فديك شيء باقي الآية أنا محافظة وكذلك بقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح خب النكاح عقد؟ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح عقدة النكاح بيد من ذاك الذي يعقد هذا الـ هذا الـ الإجاب بالقبول والقبول بالإيجاب هذا يقول رحمه الله أن العرف يساعد على هذا المعنى وليس ما يقال من أن العاقد هو العهد الموثاق هذا إذا تردون المصدر هم أنضيكم حتى نستمر في البحث المصدر كتاب البيع للسيد الإمام رحمه الله المجلد الأول صفحة مئة وثمتين ومئة وثلاثة بحسب طبعة مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني رحمه الله الطبعة الأولى المطبوع في مؤسسة القروج إن صح هذا الاستظهار وأظنه صحيحا فماكو في مقابل الاستظهار إلا هذا دغدغي راح أشير إلا بعد ما أكمل هذا الحديث إن شاء الله ان صح هذا الاصغر ويبدو انه صحيح والله العالم يكون عندنا في المقام امور ثلاثه اولا الوفاء بالعقد لان الله تعالى قال اوف بالعقد وهذا يدل على لزوم كل عقد بحيث الخيارات مثلا موارد موارد الفسخ تخصيص لا الخيارات تخصيص اوفوا بالعقود يجب الوفاء بكل عقد اوفوا يدل على الوجود هذا أول ثانيا الأمر بالوفاء بالعقد يدل على صحة العقد إن كان العقد لازمان إذن العقد صحيح صحيح وذلك لأنه ليس مفهوما لدى العرف ولا لدى المتشرعة أن نفترض أن العقد بما هو لأنه عقد حتى لو كان باطلا يجب الوفاء به لأنك عقدت حتى لو كان العقد باطلا ما أورث الملكية مع ذلك أنت يجب أن تفي به لأنك عقدت هذا لا هو احتمال قرفي ولا هو احتمال يحتمله مرتكزات المتشرح فحتمان قوله أوفوب العقود يدل على صحة العقد وبما أننا قلنا أن المعاطف عقد على ما بحثنا في الأبحاث السابقه في الأيام السابقة قلنا أن المعاطف عقد فإنه يكفي في العقد عقلائيا إبراز الإرادة الباطنية والإبراز والعرف لا يفرط بين أن يكون هذا الإبراز باللفظ أو بالكتابة مثلا بالتسجيل أو بالفعل بالفعل المؤدي إلى المعنى بلا حاجة إلى قرينة أو إذا احتاج إلى قرينة تؤتى بالقرينة مثلا عندئذن البيع الربوي إن كان باطلا وكذلك القرض الربوي إن كان باطلا فهذا تخصيص في اوف بالعود اوف بالوقود يدل على صحه كل هذا وهذا تخصيص هذا الشيء الثاني الموجود عندنا والشيء الثالث الموجود عندنا في المقام هذا العقد دائما له متعلق وهو هذا الكتاب أو هذا الدار أو أي شيء آخر دائما هذا العقد له متعلق فهل أن أوف بالعقود يدل على صحة كل عقد حتى لو تعلق بشيء لا يقره الشر كما في بيع الخمر في بالالخمز الخنزير أو في بالعقود العقود الاعتبارية تقع على ما له ارتباط اعتباريّ الخمر أصلا ما له ارتباط اعتباريّ الخنزير ما يعني ما ليست له مالية شرعا الشرع ما يعترف بأن هناك ارتباط عقلائي بي وارتباط عقلائي بك حتى نجي نعدد هذين الربطين أحدهم بالآخر هيتشي ماكو يبدو والله العالم أن الآية بعد ما هيك إطلاق أو في العقود في حينما فسرناه بمعنى الوفاء بالربط وشد اعتبار وإضافة بالاعتبار الآخر والإضافة الأخرى خب يجب أن يكون موضوع ثبوت هذا ال... هذه الإضافة من أول ما قبل البيع موضوع ثبوت هذه الإضافة مفروغا عن ذاك يعتبر موضوعا فخروج مثل بيع الخمر أو بيع الخنزير او ما شابه ذلك هذا رح يكون تخصص وليس تخصيصا هذا المطلب الثالث الذي نقوله النتيجه هي انه متى ما شككنا في صحه عقد نتيجه ان المتعلق لا نعلم أنه المتعلق هل اللي نريد نربطها بإضافة أخرى أصلا هالمتعلق متعلق به إضافة أولى متى ما شككنا في ذلك لم نستطع أن نتمسك بإطلاق أو في العقود لأن الموضوع غير محرز هل هذا الحبل الذي نريد أن نعقده بحبل آخر موجود بيني وبين هذه العين أو لا لو شككنا أقول لا أدري فيكون الموضوع غير محرز ولا نستطيع أن نتمسك بأوف بالعقول. ولكن متى ما كان الاتصال بيني وبين هذه العين ثابت لا نشك في ذلك. إنما نشك في أنه هل علاقتين يمكن أشد إحداهما بالأخرى وأربط لهم بالآخر نسوي العقدة حسب تعبير الآية التي عبرت في باب النكاح بهذه عقدة النكاح إذا شككنا في ذلك نتمسك باطلاق الآية وقد شككنا في المعاطات شككنا مثلا قلنا نتمسك بإطلاق الآية وتثبت صحة المعاطات ومن هنا قبل أن ندخل إلى الدق التي يمكن أن تذكر في المقام كاشكال على ذلك أقول ومن هنا نصحح العقود الحديثة كعقود التأمين لإطلاق هذا الآية هاي عقود التأمينات اللي الآن متعارفها في زماننا ما كان في زمان الشريعة ما كان موجود ما كانت موجودة التأمين على الحياة، التأمين على بيت، على السيارة، على عقود التأمينات الموجودة بكل اقسامها نصححها عن هذا الطريق. نقول هذه عقود صح عقود حديثة ما كانت موجودة، لكن الآية مطلقة قالت أوف بالعقود، فكل هذه تصح. خوب المشكلة الوحيدة التي توجد في المقام ليست هي قد لا تكون هي مشكلة ما ورد في بعض كتب اللغة هي تفسروا العقدة بالعهد إن كان العهد فالعهد خارج عن بحثنا وإنما نحن نتكلم في, في العقود بالمعنى الفقهي المعروف عندنا اليوم بالمعنى العقد بالمعنى الفقهي المعروف عندنا اليوم هو هذا هو ربط هذين الحبلين هلا آثين احدهما إحدهما هذا المعروف الفقهي عندنا وهذا ال ونرى أن هذا هو المفهوم عرفانهم من كلمة العقد إلا أن المشكلة أنه بلي واللغة وكل جرائد أهمية يعني اللغة قد قد تبين المعنى الأصلي المعنى الجذري شنو المهم والوالغة كما قلنا في أبحاثنا السابقة أن اللغة اساسا تعاريفها مو تعاريف منطقية دقيقة بهذا الشكل فالمهم الفهم العرفي ويدعى أن الفهم العرفي هو هذا إنما المشكلة هي أنه ماذا نصنع بالروايات التي فسرت العقود بالعهود هذه المشكلة والروايات أنا في بحث قديم اللي كنت أقول أن هذه الروايات كلها ضعيفه الصند في بحث قديم لي هكذا كنت أقول لأنه لا توجدتها رواية صحيحة السناد إلا ما ورد في تفسير علي بن إبراهيم والأغلاط الكثيره الفظيعه الموجودة في تفسير علي بن إبراهيم كانت تشككني في صحة هذا الكتاب وكنت أقول أن ما يرويه الشيخ الحر في الوسائل عن تفسير علي بن إبراهيم نقبله لأن الشيخ الحر إلى سنة طام متصل في تفسير علي بن إبراهيم أما الذي نحن نراه في ما هو مألوف في ما هو موجود بأي من تفسير علي بن إبراهيم نستطيع أن نثق به لكثرة الأخطاء الموجودة قديما كنت هكذا أعتقد ولكن هذا الاعتقاد ما ينسجم مع سيرة أصحابنا أصحابنا الحاليين الأخص أصحابنا الذين بيدهم هذا الكتاب كتب علي بن إبعين فعلا تحت اليد نرى أنهم يعتمدون على هذا الكتاب ومنهم الشيخ الامصاري رحمه الله صاحب المكاس قال هناك رواية صحيحة تدل على أن العاطق يعني العهد والرواية يأخذها من تفسير علي بن راهي هذه الرواية فقط عيبها أنها في الوسائل ما موجودة في الوسائل نفس المضمون موجودة لكن موجودة باسم مرسلة العياشي بهالاسم موجودة في الوسائل وس وسأرويها لكم سأقرأها إن شاء الله ولكن الشيخ الأنصاري غأساً أخذ مما أخذ من, ال... من الوسائل هو يعرف أنه عين مرسلة تاركه تاركت ما أخذ ب... ب... بما في تفسير علي الرحيم تفسير علي ابن إبراهيم الذي بيدنا هو عينه تفسير علي ابن إبراهيم الذي بيده الشيخ الأنصاري خوة الشيخ الأنصاري من المتأخرين هو مما من المتقدمين حتى نقول لعله أثر على نسخة صحيحه من الكتاب موكج هو هذا الذي بيدنا هو هذا كان بيد الشيخ الأرصاري رضو الله تعالى عليه على كل حال الروايات التي وجدتها تفسر العقد بالعهد للروايات أولها هذه رواية علي بن إبراهيم الطبعة الثانية منشورات مكسبة الهدى صححه وعلق عليه وقدر له حجة في الإسلام على علامات سيد طيب الموسى الجزائري مطبعة النجف الجزء الأول صفحة 160 بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهينة الأنعام حدثني ابي يعني علي بن إبراهيم يقول حدثني ابي عن النظر بن السويد عن عبد الله بن سنان سند بهالشكل الوارد هنا سند قصير وفي منتهى درجات الصحه بعد و ال عن ابي عبد الله الى الامام الصادق فالسند كلش قصير يعني ما يقول الا علي بن ابراهيم نفسه عن النظر بن السويد عن عبد الله بن سنان فانا اتواضح الصحه اذا اخذنا الظاهر الطاهر ابي ايه علي بن ابراهيم عن ابي ها انا نسيت اقول صح علي بن ابراهيم عن ابي حدثني ابي يعني عن ابراهيم بن هاش عن النغر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قوله اوفوا بالعقود قال بالعهود هاي روايه الروايه الثانيه مرسله العياش نفس المظنون الا انها مرسله العياش واحتمال ان العياشي احتمال ان هذه هي عين الروايه الاولى هذا الاحتمال وارد لانه هم عبد ابن عبد فمع ابن سنان ما جاء عبد الله عن ابن سنان احتمال انه هو يا مرسله العياشي العياشي في تفسيره عن ابن سنان قال سأل فأبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود قال اقل العهود نفس المرمون والرابي عن ابن سنان لا قد يكون نفس عبد الله ابن سنان فإحتمال أن الرواية نفس الرواية وارد إن لم تكن نفس الرواية فهذه الرواية مرسلة مرسلة العياش هذا الوسائل مجلد 23 بحسب طبعة اهل البيت باب خمسة وعشرين من النظر والعهد الحديث الثالث صفحة وعشرين وهناك رواية ثالثة هم هي غير ترامسان الذين رواية ثالثة هم موجودة في تفسير علي بن ابراهيم اخبرنا علي بن راهيم يقول اخبرنا الحسين بن محمد هذا ظاهر فيما أذكر عن المعلب محمد هذا لم تثبت تاعته وبعده يسقط السند عن ابن أبي عمير عن أبي جعفر الثاني عليه السلام الإمام الجوار ظاهراً في قوله يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقد عليهم لعلي بالخلافة في عشرة مواطن ثم أنزل الله يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين خب هذا طبعاً هذا من العهود خب من العقود يعني ليس رسول الله بتبادل اعتباري أو ثبت خلافة علي انما عهد على الامه أن يكون عليا هو الخليفة فهذا معنى أنه فسر العقد بالعهد نفس المصدر من تفسير القمي يعني المجلد, المجلد الأول من الطبعة التي أشرنا إليها وصفحة 160 خب ها في مقابل هذه الروايات ماذا نقول هذا أنا الشيء اللي أقوله أعرضه على علماء الأمة أشوف تقبلون وما تقبلون أنا هكذا أقول أقول أن الجمع العرفي أن الجامع هكذا أقول الجامع بين الفهم العرفي لكلمة العقد والذي هو حسب ما قلنا أو حسب ما قاله السيد الإمام رحمه الله هو عبارة عن حقول الاعتبارية وتبادل الاعتبارات وتبادل الإضافات جمع بين هذا وبين هذه الروايات يقتضي أن نقول ليس المقصود بهذه الروايات سلخ كلمة العقد في الآية المعناها العرفي على المقصود بل المقصود توسيع ما اريد من كلمة العقد ليشمل يا مع الشد الموجود في العقود الاعتبارية وفي العهود إذا قبلنا هكذا أخر في العهود هم هناك شد شد بين آهد وبين من يُعهد إليه ألسوا بربكم ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان هذا العهد على كل حال شد ربط بين الله وبين الناس كذلك العهد كذلك العهد الذي اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمة في موضوع بيعة علي في موضوع خلافة علي شد ربط بين القاهد وبين المعهود إليه هكذا لو استظهرنا هذا أن هذه الروايات إن صحات لا تقصد أن تسلخ كلمة العهد كعفا كلمة العاقد عن ذاك المفهوم العرفي مالته وهو أنه مربوط بتبادل الإضافات وإنما تريد أن توسق وتعمل وتأخذ العهد بمطلنا بمعنى الجامع الشد الموجود هم ضمن العقود اللي إحنا نسميه عقود الآن وهم ظن العقود هذا الاستظهار إن قبلتم عليه إن وافقتم عليه يتم وإذا ما وافقتم عليه هذا الوجه يبطل وكل عقود الحديثة ما لكنا اليوم كلها تبطل إذا ما وافقتم على هذا لأنه تلك العقود الحديثة تجارة أنت راضا وما تشملها ما الذي احل الله البلاء ما تشمله السيره ما تفيد لان السيره متاخره ما, ما, ما, ما كانت في زمن الرسول في زمن المعصومين ما كانت الوحيد الذي نصحح به العقود الحديثه هذه اوفوا بالعقود الوحيد الذي نصحح به فبعد كيف تردون تخربطون اعضاء الامه حلفت قبل هذا الكلام تردون تمشوها اقبلوا وآخر دليل <تصفيق> كيفكم اشتامرون أنا بخدمتكم وآخر دليل يذكر في المقام مسألة الناس مسرفون على أموالهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته